1. cüz Bakara suresi sayfa 1 Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشاوة ولهم عذاب عظيم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 الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما هم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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ عِلْمَ لَنَا مَا عَلَّمْتَنَا 119. You العليم الحكيم. قال يا the Lord. 110. He said, O Adam, send them to their names. 111. When they send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 فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون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 وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون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 خذ منها عَدْلُ ولا هم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم 119. اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 111. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الومام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بوضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك ما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 مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فالله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِيِّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوَبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ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 وَإِذَا خَلَعَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 ولم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفرو به فلعنة الله على الكافرين بَسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَهْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ فَبَأَوُ بِوَضْبٍ عَلَى وَضْبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 111. كَانَ was the king of Allah and فَإِنَّ kingdom and his Messenger and his Messenger and وَمَا Messenger بِهَا his Messenger,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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُوْفَى يَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ 119. تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 110. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا قد تخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بيتي للطائفين وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ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 إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم